Book 2 67 1 61 61 числителни рідні الأعداد, الترتيبية. الأعداد الترتيبية. الشهر الأول هو يناير الشهر الأول هو يناير فيتوريت الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو فبراير تريت الشهر الثالث هو مارس الشهر الثالث هو مارس. رابعيات الشهر الرابع هو ابريل. الشهر الرابع هو ابريل. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. الشهر السادس, الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو شس ميتس سابولفين كودينا هي نصف سنه سته اشهر هي نصف سنه يناير فبراير مارت ناير فير ما ير فبراير مارس بر ما يو ابريل مايو يويو بريل مايو يو صدمية م الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو الثامن الشهر الثامن هو اغسطس الشهر الثامن هو اغسطس تاسع الشهر التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر 10th month الشهر العاشر هو اكتوبر الشهر العاشر هو اكتوبر 11th month الحادي عشر هو نوفمبر الشهر الحادي عشر هو نوفمبر 12 اي الشهر ال12 هو ديسمبر الشهر ال12 هو ديسمبر 12 مسيت س1 godina 12 شهرا هي سنه 12 شهرا هيا سنة يولي, август, septembre يوليو, عغوستوس, september يوليو, عغوستوس, september اكتومبري, نويمبري, اي تكمبري اكتوبر, نوفمبر, ديسمبر اكتوبر, نوفمبر و ديسمبر